وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَنِيٌّ حَمِيد زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بما عملتم وذالك على الله يسير فأمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ الصَّالِحَينَ يُكْفِرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ